بكي يا مقطع بعد علاك عالي تحبيك يا بعد علاك عالي من بخدي غالي بالقربله انا الشهيد ام لبيك يا سجان تتقعو مالي من الفؤاد خاش عليك آيات الهو يا عليك آيات الهو يا والي الكربلا أنا الشهد التالي الكربلا أنا بكربلاء انا الشهيد دوتالي علي, علي, علي. هيا سفينه النجاح السامي احر بنا للشاطئ الا حمي هيا سفينه النجاح السامي احر بنا للشاطئ الا القبضات بالاقدام اكرمك للحالي الماده <تصفيق> الاعداء اقوالي <تصفيق> <العالي. المادة تصفيق> <الأعداء تصفيق> قالوا وقلنا اروع اقوالي قالوا وقلنا اروع اقوالي في كربلاء ما اسمك بعد ان طاح عباس بدم جاري قطع عباس اليدي بدم اليدين بالقتاري اذهب اليدي بالصرخاتك الحراري اذهب في كربلاء يا علي فالقاسم في كربلا كنا النس العازم فكلنا بالاكبر فالقاسم في كربلا كنا النس العازم يا